حالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا